جمعونا نار الشمع عمري اختصرته جمعت عيني هاي سنيني والشمع انت اسمعني بين نار الشمع اختصرته جمعت عيني هاي بدموع اشفاه Haa al Salim بيني وبانا بيني جروحي تاها بروحي لاعت ونينا الحب والهم يا بنت قس بيني وبانا نجوم الليالي تبكي على حالي نجوم الليالي تبكي على حالي وتبكي وليل السهر تابتش عليك أحلام سنيني وليل السهر بين بين ومين الشم عمري عمري دمعة عيني دمعة عيني بين الدمعة بين Telepä, maan, kiitos, maan. Kuka يا لتو امك بين جروحي تاهت روحي ضاعت ونينا في الحب والهم يا ابني تقسمني يعني يوي جروحي تاهت روحي ضاعت ونينا في الحب والهم داني تقسم يبني ابني وبانا حالي تبكي عليك أحلام سنيني وليل السهر تبكي عليك أحلام سنيني وليل السهر تبكي عمر اقتصر تهجن عينيها نخشاك خلك واعي معايا اللي في التلفزيون I'm out of Bennett بحزنة هالدمرك من هالمصيبة رفعها شفت اقدامي وبدر احلامي على المغيبة صحت بحزنة هالدمرك من هالمصيبة شفت اقدامي بدر احلامي على المغيبة حلمي قلبي I'm going I'm وشي مخادة كبارنا له عهد يا ابني أكبرنك عهد يا ابني وصلت عهدك جنيت أحسن أذيب فنا وأنا بحدة اجاب غير سن يا نجيم سعد على ع جسمك دمعاني سرت وردك ابي شك يابني تخيب ظني سنيني جارت ضف وشفه هاي السف يا أولادي صارت عرسك يا ابني تخيب ظنك واسنين جارت ضد طفوس في هاي الزفن يا أولادي صارت عرسك يا جاسم بين الصوار عرسك يا جاسم بين الصوار هذا الممر يوم يا ابني هذا ما مريم ببالي يا ابني وحن دمعه خيرني على تخفي صوتك ان بين الدمعه ش اشتاه الشباب mere hais mein us chamak Oh, ولد ودهري غدرني دم مصابك صار خضاب والهم كسرني رح تمنيدي آيا ولادي دهري غدرني دم مصابك صار خضاب والهم كسرني ضاعت رباطي شللي بحياتي بضاحت رباطي شل بحياتي ما أريد عمري ولا يوم one mm -hmm. aya ammi aris taf shamouna ana kat عيونك لاخر لا عمري تبقى بصدري ميراني تيلها بين ظلوعي وناري شموعي دمعاتي تيلصا ظل دمعي جاري ما ماتك فناري ظل دمعي جاري ماتك فناري Svaburi, helvetti, hitaan, hitaan, hitaan, hitaan, hitaan,